الامارات انت مملوحة مهرة وتسين الساحة الفلاح شالك مروحة ارحم الله سيد وفاحة يا الامارات انت مملوحة مهرة وتسين الساحة الفلاح شالك ارحم الله زيد وباحة يا الإمارات انت مملوحة مضغتن وتسين الساحة الفلاح يشعلك بروحة ارحم الله زيد يا الإمارات انت موشاها يا الإمارات انتي مملوحة انت مملوحة مغدة وتسين ساحة فلاحش على كبور أخوة المجروح بجروحة أخوة المظلوم وسلام The Emirates, you're from the south. The farmers, they're like a breeze. انت Allah, Zayed Dubai. The Emirates, you're from the الفلاح شالك بروح رحم الله الزايد وراح بالي ما في مملو وحيتو الساينه الساحه الفلاح شالك بروح رحم الله